إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّ منه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين منذ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 ربي من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون ظهيرا للكافرين ولا يصد. ودعوناك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه